مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت أتما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم <تصفيق> بكم عميون فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات. وعدون وبرقين يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محق بالكافرين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 الذي جعل لكم الأرض فِرَاشًا والسماء بِنَاءً وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ خَرَاجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ من ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.